رجل الذي يحيا بداخله طفل الذكريات الجائعه انا وجع الغربه الممتد الى حد الفرح خبطي براسي الى جف الصبر يبقى علينا على عتب بابي مقدس وصرخ يا امي حلوله زغردي لقد عاد غريب بتاه حسره عليك يا بطل غايب عن ديارك يبكي عليك الوطن يسال عن صدارك امت حزيني, حزيني وللموت فعل نهاه ونشد قلب الحجر من لوعه زغارا بالله لا تحزني أو تعتبي يا ضال اجملي بالصبر وترقب الثوار لا بد ما ترجعين مهما الهجر طال أو كل شعب فنى اوصاب مهما أصاب Yeah <laughs> بيقينوا <مهنى> ما طال الزمان ودار عني قالوا غريب الدار كل لازم تقفوا وبعد بي ما لكم دار بلا ظل ما يعود والارض تفكر jay jay jay yeso tilwa watani bitulana washad lahjo roli biyut ya watani bitulana تو بالسنزلويد بركينا شجري الغاب يا بدك تدخو بالسنزلويد بركينا شجري الغاب والعرضة يا ابو Hey <tos>